غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأوى بما كانوا يكسبون إن الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات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 او غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في اذرس خالدين فيها لا يبغون عنها حيولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن لما تربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو